الله يزيد خير شيخ أنا حبيت بس أضيف إضافة تعليق على كلامك وأستودعكم الله بعد ذلك أنا حقيقة بس أذكركم بمقولة يذكرها شيخ الإسلام التمية في الفتاوى كثيرا كنا نستأنس فيها ونحن في السجن وسط وال والحرب الشعواء التي كانت مسلطة على دعوتنا فكان يردد كثيرا ينقل عن أبي بكر بن عياش مقولة يعني هو استنبطها من آيتين في كتاب الله فكان يقول ما من متمسك ودائن إلى التوحيد إلا وله نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك ومن من شاني لهذه الدعوة إلا وله نصيب من قوله تعالى إن شانيك هو الأبتور تصديق لكلامك أنه ما من طائن في في أنصار الدين في المجاهدين إلا وهو الأبتور وشأنه ويعني لا بد أن يفتضح أمره ولا بد أن يبتر الله عز وجل سعيه ويجعل عمله في تباب نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على نصر الدين وأن يستعملنا في نصر الدين ويثبتنا على الحق المبين وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله مقبولين غير مدبيرين نريد منكم الدعاء وأنا أكرر وعدي بإذن إن شاء الله سيكون لي مرور دوري بقدر الإمكان إن شاء الله يعني أقططئوا من وقتي أعطيكم جزء منه إن شاء الله لعل الله عجب ييسر وبارك في هذا العمل وأستأذنكم الآن يعني أريد أن أستحب عندي بعض المشاهد أريد أن جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يحفظك. الله يحفظك